بوك تو 73. ات ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون بيرشيلر مكتدر علمك السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء شمددن أربا هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ شِمْدِدَنْ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ شِمْدِدَنْ يُرتُضْخِنَا قَدِيبْلِيُورْمُسُن هَلْ صِرْتَ يُسْمَحُ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ لِوَحْدِكَ إِلَى الْخَارِجِ هَلْ صِرْتَ يُسْمَحُ لَكَ أَنْ تُسَافِرَ لِوَحْدِكَ إِلَى الْخَارِجِ مُكْتَدِر أَلْمَكْ يَابِيلْمَك يُسْمَحُ أَنْ يَجُوزُ يَسْمَحُ أَنْ يجوز. Burada sigara içebiliyor muyuz? هل يسمح لنا <uhteşen> أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Burada sigara içilebiliyor mu? هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Kredi kartıyla ödenebiliyor mu? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ شيك إله، أُدَنَّيْ بِلِيَارْمُ هل يجوز السداد بالشيك؟ <تصفيق> هل يجوز السداد بالشيك؟ يَعْنِسْ <تصفيق> <يانس> بِشَنْمِ أُدَنَّيْ بِلِيَارْ <تصفيق> <تصفيق> هل يجوز دفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ şimdi telefon edebilir miyim؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ şimdi bir şey sorabilir miyim؟ لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ الآن، هل يمكنني أن أقول شيئًا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أو لا ينام. يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. أو أوتوموبيلده ياتاماز لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة أو ترن إستاسيونوندا ياتاماز لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار أوتورا بليرمييس. أتسمح أن نجلس. أتسمح أن نجلس. منو كارتني. ألا بليرمييس. أتسمح بقائمة الطعام. أتسمح بقائمة الطعام. ايره هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟